أشرؤن أريد بمن في الأرض أم أراد بهم أم أراد بهم ربهم رشدا وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا قراء فقددا وأن فلنا ألن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأن لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بِ فلا يخاف بخسا ولا رهقا